شئكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب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 ما تدعون إليه مريب؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رض.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 جئنا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز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 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبس أن جاء بعجل حنيذ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 وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز هذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا تعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد أَلَمْ مَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَنِيمٌ أَمْ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 وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْلًا إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم الا بنات ان اطهر لكم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 وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أُوَأَيِّ إلَى أَرْقَنٍ شَدِيدٍ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 إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد